بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا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 لقد كان في يوسف وإخوته آيات للساهلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه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 أَرصِههُ مَعَلَ غَدَي يأَر تَعْوََعَبو وَإَِّ لَهُ لَحَافِغُون قالَالَ إِّ لا يحزُنُون تَذهُ بِن وَخَاف وَخَافُ وَي يأكُ لَهُ الذِقْبُ وَمتُ غَافِلون قالوا لانك لم الذئب ونحن عصبة ان اذا الخاسرون فلما ذهبوا به واجتمعوا ان يجعلوا في غيابه الجب واوحينا الى ليله تنبئ انه بامرهم هذا وهم لا يشعرون وَجَاءُوا أَبَا هُمْ عِشَاءٍ يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَدْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ فَأَدْلَى دَلْوَهُ وَقَالَ بَشْرَ هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرِهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ بَشَرًا بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلْنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ شِدَّةَ وَتَيْنَهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وعلما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 به وهم بها لولا رآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى قالت ما جزاه من أراد بأهلك سوء إلا, إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت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 يوسف اعرض عن هذا واستغفر لي ذوبك مما كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبي يعت بمكرين ارسلت الينا واعتقد لو ان متكئا واعتقد لو ان متكوا تدخل واحده منهم السكين وقال تخرج عليهم فلما راينه واكثرناه وقدطعنا ايديه وَقُلْنَا حَشِّ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَا الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمره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 إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما راه الآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال يَرَانِي إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إن تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهو بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق وعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم واحدون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 قَوْمَ الَّذِينَ الذي فِيهِ تَسْتَفْتِيانَ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ وَذِكْرُ رَبِّهِ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملو افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون تويل الاحلى بعالمين وقال الذين نجا منهما والذكر بعدهم وقال الذين نجا منهما والذكر بعد امه انا انبئكم بتويلي فارسلون يوسف ويها الصديق وافتنا في سبع بقرات سمان سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي يرجع إلى لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل يَأْكُلُ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ غَثٌّ نَّاسٌ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ مَبَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قُطِّعَ عَلَى أَيْدِيهِنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبُكُمُ إِذْرَاءُ وَالدُّنْيَا يُوسُفُ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ رَبِّ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سوء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 لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا بَأَةٌ نَعِمْنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا خَالَنًا نَكْتَلْ فَأَرْسِلْ مَعَنَا خَالَنًا نَكْتَل وَإِنَّا لَهُ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 هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ وخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لنرسله لن معكم حتى تؤتون موثقا من الله لا تأتونني به لتأتنني به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 إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُمَنِّعُ عَنْهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَتَهُ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ عُقُودٍ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 في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدى بأوعيتهم قبل وعاء أخي ثم استخرجى من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا يشاء نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ قَالُوا إن يَسْرِقُ فَقَدِ سَرَقَهُ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ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 فَلَمَّ استتَيْئَسُ مِن خَلَصُ نَجِيِي قَالَكَ بُِهُم عَلَم تعْلَمُ وَ أَبكُمْ قَد خَذَ عَلَكُم مَوْثِقَم مِنَ اللَّ وَمِنْ قَبلل مَا ثَرَّم فِي يوسُف فَلَن أأَذْحَ الْ الأرضَ حَتت يَأذَنَ لبِي أَوْ يحكُمَ اللَّهُ ل وَهُو خَيعُ الحَكِمين ارجعوا الي الي بكم ارجعوا الي بكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين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 العليم الحكيم وتولى عنهم وقال ياسف يا على يوسف وقال ياسف يا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حرضا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 فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إذ قدما الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخطئين قال فَغَفَرَ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ مَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ قَالَ أبوهم إن كَلَ فِي ضَلَالِكَ الْقَدِيم فَلَمَّا أَنْجَأَ الْبَشِيرَ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا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 من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين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 حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ يَأْسُرُّ صُرُفًا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَلُنْجِيَ مَنْ شَاءَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي ما كان حديثي يفترى ولكن تصديق الذي بيناتي وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون